السجور الذين كفروا وقيل هذا الذي كنت به تدعون قل أرأيتم إن أهل كني الله ومن نعيم أو رحمن أو رحمن فمن يجير الكافرين من عذاب فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحْنَا أُخُمًا وَأُرَا يَأْتِيكُمْ بِمَا